وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أي وريخة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه ما ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المسلين وكنا قد توقفنا عند عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفسه على القبائل فاستمر النبي صلى الله عليه وأن يعرض نفسه على القبائل كل ذلك رجاء أن يجد معين أو نصير لúblicه ولدعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل يكون أحياناً وحده وكان أحيانا يكون معه أبو بكر وعلي رضي الله عن الجميع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لدعوة الناس عساه أن يجد أمة من الناس أو جماعها أو طائفة من الناس ينصرونه صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته وذكرت لكم أن هناك مواقف حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه الأمر على القبائل من هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ويعرن نفسه على القبائل ومعه علي وابو بكر رضي الله عن الجميع يقول علي فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب أنتم تعلمون أن العرب كانوا يجعلون الأمور مجالس يقول فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وكان مقداما في كل خير وكان رجلا نسابة فسلم وقال للناس ممن القوم قالوا من ربيعة قال وأي ربيعة أنتم طبعا لأننا السابة يعرف عن ساب العرب فبدأ يسألهم فقال ومن أي ربيعة أنتم أمن هامها أم من لهزامها قالوا من الهامة العظمى فقال أبو بكر رضي الله عنه عنه وأي هامتها العظمى أنتم قالوا من ذهل الأكبر قال منكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف قالوا لا قال فمنكم جساس ابن مرة حام الذمار ومانع الجار قالوا لا قال فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء قالوا لا قال فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها لنفس أنفسها قالوا لا قال فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفرد أو الفردة قالوا لا قال فمنكم أخوال الملوك من كنده قالوا لا قال فمنكم أصهار الملوك من لخم قالوا لا قال أبو بكر فلستم من ذهل الأكبر أنتم من ذهل الأصغر كده إيه بأن هم لم يكونوا كما قالوا له فالأمر لم ينتهي إلى ذلك إذ بغلام صغير يقوم إلى أبو بكر رضي الله عنه من بني شيبان وكان هذا الغلام يسمى دغفل حين بقى لوجهه الغلام اسمه كده دغفل حين بقل وجهه وأنشد يقول إن على سائلنا أن نسأله والعبء لا تعرفه أو تحمله يعني لا تعرف العبء حقيقة حتى, إيه؟ حتى تحمله ثم قال له يا هذا لم يكن يعرف أبو بكر يا هذا لقد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك فممن الرجل فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا من قريش فقال له الفتى بخ بخ أهل الشرف والرئاسة فمن أي القرشيين أنت؟ قال أنا من ولد تيم فقال الفتى أم كنت والله الرامي من سواء الثغرة يعني أنا أدرى الناس بهذا البطن من بطون العرب ثم قال له أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمع برد المينسي الأسئلة أو بكر قال أبو بكر الله قال فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجاف قال لا قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم الطير الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء قال أبو بكر لا قال فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال لا قال فمن أهل الحجابة بالناس أنت؟ قال أبو بكر لا قال فمن أهل السقاية أنت؟ قال أبو بكر لا قال أف من فمن أهل الندوة أنت؟ قال أبو بكر لا قال من أهل الرفادة أنت؟ قال لا قال فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام ناقته راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشذ الغلام يقول صادف درء السبيل درء يدافعه ويهيضه حينا وحينا يصدعه يقول أما والله لو ثبت لأخبرتك من أي قريش أنت يعني لو فضلت انت مكانك لا أبو بكر لأخبرتك لا من أي بطون قريش أنت قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعه قال أجل يا أبا الحسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق يقول ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم فقال ممن القوم قالوا من شيبان بن فعلبة فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة والنعمان ابن شريك وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا وكانت له غديرتان تساقطان على تربتيه الغديرتان اللي هي يعني نزلين فين نزلين في الأماكن دي كده يقول وكان أدنى القوم مجلسا فقال أبو بكر كيف العدد فيكم فقال مفروق إن لا نزيد على ألف ولن تغلب ألف من قلة فقال أبو بكر وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق علينا الجهد ولكل قوم جد فقال أبو بكر كل كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق إن لا أشد ما نكون غضبا حين نلقى وأشد ما نكون لقاء حين نغضب وإنا لنؤثر الْجِيَادَ على الأولاد والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى يقول لعلك أخو قريش يعني يقصد به نبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هو ذا وأشار إلى النبي صلى الله عليه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر على صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإلى أن تؤوني وتنصروني فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد فقال له مفروق بن عمرو إلى ما تدعون يا أخا قريش فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فقال مفروق وإلى ما تدعون يا أخا قريش فقال ما هذا من كلام أهل الأرض فتلى صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فقال مفروق دعوت الله يا أخا قريش إلى مكان من الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قومك كذبوك وظاهروا عليك وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هاني ابن قبيصة فقال وهذا هاني شيخنا وصاحب ديننا فقال هاني ابن قبيصة قد سمعت مقالتك يا أخا قريش إني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر إنه زلل في الرأي وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر وكأنه أحب أن يشركه في الحديث المثنى بن حارثة فقال وهذا المثنى ابن حارثة شيخنا وصاحب حربنا فقال المثنى قد سمعت مقالتك يا أخا قريش والجواب فيه جواب هاني ابن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك وإنا إنما نزلنا بين صرين اليمامة والسمامة فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان الصرين ما هذا الصريان أو ما هذا الصريان فقال أنهار كسرى ومياه العرب فأما ما كان من أنهار كسرة فذنب صاحبه مغفور غير فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول وأما ما كان مما يل العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول يعني أنه لو تجاوز في حق كسرة فإن كسرة لا يتزعنه بل يقتله على فعل أما العرب فلعلها أن تعفو وأن تصفح يقول وإنما نزلنا على عهد أخذناه وإنما نزلنا على عهد أخذاه علينا يعني كسر أخذ عليهم العهد ألا يغدروا والعرب أخذت عليهم العهد ألا يغدروا يقول وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا وإن وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه يا قراشي مما تكره الملوك فإن أحببت أن نؤويك ومنصرك مما يلل المياه العرب فعله فقال صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يرثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه فقال النعمان بن كثير اللهم فلك ذلك ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر وهو يقول يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها يعني شوف الصدق عند أهل الجاهلية ما أجمل هذه الأخلاق يعني عند أهل الجاهلية يقول يدفع بها الله عز وجل بعضهم بأس بعض وهم يتحاجزون فيما بينهم يعني هؤلاء الذين صدقوا ومع على الرغم من أنهم من أهل الجاهلية فإن الله عز وجل يجعل هذه الأخلاق سبب في أن يرد أمثالهم من الكفار بسبب صدقهم يقول قال فلوفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته بأنسابهم. ذا طبعا موقف من المواقف التي مرت على النبي صلى وسلم عند عرضه نفسه صلى عليه على القبائل، فكان النبي صلى سلم يعرض نفسه على الأفراد وعلى الجماعات كل ذلك رجاء أن يجد من يأويه أو ينصره أن يبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى سلم كان يعرض نفسه على الناس من الموقف وهو يقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل، وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان أبو لهب يسير خلفه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كاذب صابع، كاذب صابع لا تصدقوه كاذب صابع. وكان يرميه بالحجارة، وكان يرميه بالحجارة حتى أدم كعبه الشريف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفر منه ولا يلتفت إليه أما أبرز القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام كان العرض على القبائل في السنة الحادية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وقد عرفوا الأنصار في المدينة وقد عرف الأنصار في المدينة لخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الزمان من جيرانهم اليهود فسبق الأنصار القبائل إلى ذلك وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم الموسم المقبل وانتشر الخبر في المدينة وكان ذلك من أسباب قبول الإسلام عند أهل المدينة جميعا وأيضا من أسباب قبول الإسلام عند أهل المدينة ما كان بين الأوس والخزرج من يوم, إيه؟ من يوم بعاث من قتل وقتال بين الأوس والخزرج، والله تبارك وتعالى جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب لحقن الدم سبب لحقن الدماء بين الأوس وبين الخزرج. ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى كانت بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من بعثه صلى الله عليه وسلم وكانت في موسم الحج. وعدد من كان في بيعة العقبة الأولى إثنى عشر رجلاً من المدينة منهم من آمن في العام السابق أما بيعة العقبة الأولى تسمى أيضاً ببيعة النساء وذلك قبل أن تفرض الحرب ولعدم وجود نساء في البيعة الدعوة الأولى في المدينة قبل الهجرة النبوية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه ليعلم الناس ويقرئهم القرآن ويُفقِهم في دين الله عز وجل فكان يُلقَّب بمقر... بمُقْرِئ المدينة مصعب كان يلقب بمُقْرِئ المدينة وكان منزله على أسعد بن زرارة رضي الله عن الجميع وطبعا كلكم تعرفون قصة دخول مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة وكيف انتشر الإسلام في المدينة وأن أهل المدينة ما باتوا ليلتهم إلا وقد دخلوا في دين الله عز وجل جميعا أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب رضي الله عنه وعلى يد معاونه أسعد بن زرارة فأسلم جميع بني عبد الأشهل إلا عمر بن ثابت فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وقاتل وقتل قبل أن يسجد لله سجده وهو الملقب بالأصيرين عمرو بن ثابت الملقب بالأصيرين الذي أسلم ودخل إلى الجهاد فقاتل وقتل فلم يسجد لله سجده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرا فلم تقف دار في المدينة من دور الأنصار إلا وفيها مسلمون إلا دار بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل وواقف وغيرهم تأخر إسلامهم إلى السنة الخامسة من الهجرة في عام الخندق بذلك تكون المدينة كلها دخلت في دين الله تبارك وتعالى وكان ذلك فتح من الله تبارك وتعالى وأرض جديدة للدعوة كسبها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقبل حلول موسم الحج في السنة الثالثة عشر من البعثة عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح المهمة وأن أهل المدينة كلهم قد دخلوا في دين الله أفواجه روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كان من حجاج المسلمين من المدينة صيغت بيعة العقبة بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا بايعوني انظر إلى على ما بيعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فنوفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فكانت هذه هي البيعة أو بيعة العقب الأولى ثم كانت بعد ذلك بيعة العقب الثانية وكانت في السنة الثالثة عشر من معثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موسم الحج أما الحجاج حجاج المدينة الذين قدموا وكانوا جاءوا يعني ليروا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أهل المدينة من أسلم وجاء من أشرك الكل يريد الحج فمن أسلم يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشرك يريد أن يحج لكن وكان زعيمهم في ذلك الوقت البراء ابن معمر. فجرت اتصالات خفية أدت إلى اتفاق على تحديد الزمان والمكان لإبرام الاتفاق وهو من أعظم أهم الاتفاقات في تاريخ الإسلام الاتفاق الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين أرادوا دخول في دين الله عز وجل أما قصة هذا اللقاء قال كعب بن مالك رضي الله عنه قال ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة من أوسط أيام التشريق يقول فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى شوف الترتيب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما كانوا يرتبوا لنشر هذا الدين ولتمكين هذا الدين وكيف أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه ناموا مع قومهم حتى مضى ثلث الليل يقول خرجنا في رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا وهن نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن علي أم منيع يعني نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو أم منيع يقول فاجتمعنا في الشعر ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه يعني عباس خرج مع صلى الله عليه وسلم حماية له وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول مؤول متكلم العباس فقال يا معشر الخزرج إن محمل منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن, رأي ممن, رأيهم في مثل ممن رأيهم فيه مثل رأينا وهو في عز من قومه ومنعة من ذلك وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما شئت سبحان الله الكلام فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت أو قالوا ما شئت فتكلم صلى الله عليه وسلم ثم تلا عليهم القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وعندما تأكد لأسعد بن زرارة موقف قومه ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صافحه مبايعة ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل من بايعه بشره بالجنة فمن وفى بشره بالجنة أما كيفية مبايعة المرأتين فلم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم المرأتين إنما أخذ عليهن العهد فأقررن بذلك فقال اذهبنا فقد أقررت كن على ذلك لم يصافح النبي كما في حديث عائشة لم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وضع يده في يدها قط أما النقباء قال صلى الله عليه وسلم للأنصار أخرج أخرجوا إلي منكم إثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم يعني هؤلاء ثلاثة سبعون نسأله صل الله منختار منهم إيه إثنى عشر نقيبا فأخرج منهم إثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وجميعهم حضر البيعة وقال صلى الله عليه وآله أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء لكفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي قالوا نعم عند ذلك صرخ الشيطان صرخة عظيمة في العقبة حتى يسمع كفار قريش بأن أمر محمدا قد انتشر بعد أن تمت البيعة وعين النبي صلى الله عليه وسلم النقباء كان القوم على وشك المغادرة لكن الشيطان صرخ صرخة أيقظت كفار قريش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينصرفوا إلى منازلهم بمناء فلما أصبحوا جاء كفار قريش يسألون عن لقائهم فالشيطان صرخ بأن محمد عقد بيعه مع أصحابه أو أنه دخل في دينه جماعات جدد لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينصرفوا غير ضارين ولا مضرين أما بنود هذه البيعة يقول عبادة بن الصامد رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم لائم. دي كانت العقبة الأولى والعقبة الثانية ثم بعد ذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مكة والهجرة المشهورة وحدث مقدمات لهذه الهجرة للمدينة من هذه المقدمات رؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته كما رأى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض رأيت في المنام أني أهاجر إلى أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي يثرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أرض بها نخل فظن أنها إما اليمامة وإما, إيه؟ وإما هجر لكنها جاءت يثرب أما أسباب الهجرة إلى المدينة فمنذ أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله عز وجل تعرض للابتلاءات الشديدة من كفار قريش وللاضطهادات هو ومن معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة زوجه خديجة هاجر بعض أصحابه إلى الحبشة مرتين لكنهم لم يصلوا إلى حل وذهب هو صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في محاولة منه لإيجاد مكان لهذه الدعوة لكنه يعني لم يجد فيها سامعا له أو مجيبا فعاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاملا الهمة إلى مكة مرة أخرى فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر في مسألة الهجرة يقول بلال بن رباح رضي الله عنه عندما هاجر للمدينة اللهم لعن شيبة بن ربيعه وعتبة بن ربيعه وأمية بن خلف كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء والحديث رواه البخاري يعني الصحابة خرجوا من أرضهم وهم كارهون مكرهون أما أول من هاجر أول من هاجر للمدينة عن البراء بن عازي بن رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله سلماء، فما رأيت أهل فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء، حتى رأيت الولائد لو يقولون هذا رسول الله قد جاء، هذا رسول الله قد جاء. أما طبعا رواية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فرواية غير صحيح ان نساء المدينة أو أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله وهم ينشدون طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع هذه الرواية غير صحيحة لم تثبت أما الخلاف في أول من هاجر إلى المدينة فيها قولان القول الأول ذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب ابن عمير وعبد الله بن أم مكتوم القول الثاني ذكر ابن إسحاق وابن سعد وموسى بن عقبة أن أول من هاجر أبو سلمة ابن عبد ابن عبد الأسد طيب كيف يمكن الجمع بين القولين يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يمكن الجمع بين القولين بين حديث أهل المغازي والسير وحديث الإمام البخاري وذلك أن أبا سلمة خرج لا, قصد لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصعب وابن أم مكتوم خرج لقصد الإقامة بالمدينة وتعليم أهلها يبقى هذا مهاجر وهذا مهاجر غير أن الأول خرج أو الأولان خرج ويقصدان الإقامة وتعليم الناس وأما أبا سلمة لم ولم يكن يقصد الإيه؟ الإقامة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 مع أخيه عبد الله بن جحش فوصلوا إلى المدينة فتملك أبو سفيان داره بمكة وباعها وباع كثيرا من دور المسلمين في مكة بعد أن هجرها أهلها أذن أما من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فلم يبق في مكة إلا رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وقلة من المسلمين إما لحفس أو لغيره وبعضهم يعني كان في الحبشة وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضا كثيرا ما يستأذي الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا فطمع أبو بكر رضي الله عنه أن يكون هو الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى راحلتين وأخذ يعرفهما لمدة أربعة أشهر كما ذكر ابن هشام في سيرته ثم جاء الإذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة كما في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام أحمد وصحح إسناده وقال التلمذي حسن صحيح قال كان صلى الله عليه وسلم مكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا قال فكانت هذه بمثابة الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ثم كانت صحبة أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعن علي رضي الله عنه قال لجبريل من يهاجر معي قال أبو بكر والحاكم قد صحح اسناد هذا الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا يعني مغط وجهه في ساعة لم يكن يأتينا تقول فقال أبو بكر فدى له أبي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر جلل قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك يا أبا بكر فقال يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي إنما هم أهلك فقال فدنا منه فقال قد أذن لي في الهجرة قد أذن لي في الخروج أو قال في الهجرة فقال أبو بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله الصحبة الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال نعم يا أبا بكر فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين فقال صلى الله عليه وسلم لكن بالثمن يعني أخذها منك لكن بالإيه لكن بالثمن فعلم كفار قريش ما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الأنصار من بيعة العقبة الثانية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز لنفسه مكانا في المدينة وجهز له وطنا جديدا يسعه ويسع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويكون مستقرا له ولدعوته صلى الله عليه وسلم، فخشى كفار قريش أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، فيقوم بترتيب نفسه ويعني تجهيز جيش ويعود إلى كفار قريش ليحاربهم مرضة أخرى، فيعني قرروا لذلك أن يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال الشيخ صفير الرحمن المبارك فوري قال في يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشر من المبعث النبوي أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الثانية عقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار تسمى دار الندوة ليتشاوروا فيها كيف يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن ماذا دار في هذا الاجتماع الذي كان في دار الندوة قد ذكر الله تبارك تعالى في كتابه الكريم هذا الحدث قال الله عزوجل في سورة الأنفال وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليقتل يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فنام علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة لم يجتمع كفار قريش عند باب النبي صلى الله عليه وسلم محاولين أن يقتلوه ويفرقوا دمه في القبائل كما أشار عليهم بذلك الشيطان أن يأخذوا من كل قبيلة فتن ويذهب فيقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتفرق دمه في القبائل حتى لا يستطيع بن هاشم أن يفأروا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عليه وسلم فقال أبو جهل إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن وإن لم تفعلوا كان لكم فيها الذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم, جعلتم في ثم جعلت لكم ناراً تحرقون فيها ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بيته فأخذ حفنه من التراب في يده صلى الله عليه وسلم فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو قول الله عز وجل فأغشيناهم فهم لا يبصرون فعندما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات لم يبق واحدا من هؤلاء إلا وقد وضع رأسه من النوم ثم انصرف صلى الله عليه وسلم حيث أراد أن يذهب فأتاهم رجل لم يكن معهم فقال ما تنتظرونها هنا قالوا خيبكم الله أو قال خيبكم الله والله قد خرج محمد عليكم ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته فما ترون يعني ما حدث لكم فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه الطراب فأخذ ينظرون إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم فينظرون إلى رجل نائم ومغطّا وجهه ببرد وكان علي رضي الله عنه فلم يبرحه حتى أصبح فقام علي رضي الله عنه من فراش النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الكفار والله لقد كان والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا في حديث البعض قد يستشكل عليه مسألة علي بن ابي طالب نام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عند أبو بكر امتى في نحر الظهيرة طب نجمع بين الاقوال ازاي يبقى حادثه علي بن ابي طالب كانت قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم لبيت مين لبيت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يبقى حادثه علي بن ابي طالب نومه او نوم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم نام علي بن ابي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في أي مكان ما حتى وصل إلى أبي بكر رضي الله عنه في بيته في نحر الظهيرة وهذه الساعة تكون العرب فيها قائلة الساعة دي عند العرب تسمى ساعة, إيه؟ ساعة القيلول فلعله صلى الله عليه وسلم يعني توارع عن أعين الناس في الوقت اللي هو ما بين الجزء من الليل الذي ناموا علي بن أبي طالب ثم الجزء من النهار حتى وصل إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم كانت بعد ذلك رحلة إيه؟ رحلة الهجرة ونكمل إن شاء الله تبارك تعالى في الدرس القادم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار، ويعني الادروس والعبارات المستفادة، وملاحقة كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة سلامة بن مالك الوصول إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما دار له صلى الله عليه وسلم في رحلته من قصة أم معبد الخزاعية وغيرها من الدروس والعبارات والعبر التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلّهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاك الله خيرا وسلام عليكم ورحمة